وقفت وأجفاني تفيض دموعها وقلبي من خوف القطيعة هائم وكل مسيء أو بقات ذنوب ذليل حزين مطلق الطرف نادم فيا رب ذنبي قد تعظم قدره وأنت بما أشكو يا رب عالم وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع العفو راحم.